هيا يا بيرسكي هيا يتفقد شقوق الأبواب أشكرك عفوا هذه المركبة نظيفة من أين أنت قادم؟ حسناً ماذا فعلت في المكسيك اليوم؟ هل هذه المركبة لك؟ كلب جيد وجد شيئاً في الأسفل حسناً أوقف المركبة هنا حين اقتربنا من المصد اجتم الكلب شيئاً ما لذا أردنا التحقق من ذلك الجزء في المركبة أتريد رفعها؟ أجل سنرفع المركبة لنرى إن كان فيها شيء مريب هذا الطلاء جديد ما زالت رائحته ظاهرة هل يمكنك إلقاء نظرة أجل أرى الطلاء أجل هنا في هذا المكان تم تجديد الطلاء هذا ليس طلاءها الأصلي حسنا أريد أن أحفر هنا حسنا حسنا لديك مصباح أجل لدي شيء هنا أجل ها هي نشتبه بوجود عدة رزم من الممنوعات في المركبة هل تشم رائحة الحشوة؟ نعم تبدو جديدة أجل، ليست الحشوة الأصلية وهناك براغ لم تأتي من المصنع أسفل الحشوة يوجد شيء هنا داخل المصد أجل، هذه حمولة كبيرة إنها كمية كبيرة وجدنا عشر رزم وسنعود إلى موقع الاختبار لوزنها وفحصها ومعرفة ماهيتها. سيدتي نعم هل فتحت الحقيبة من فضلك أجل بالطبع حسناً شكرا لك أكثر من 90% يسافرون بشكل شرعي برفقة كلابهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية إنهم يفهمون القواعد والأنظمة كلب جيد لكن لا يفهم الجميع ذلك ما نوع الكلب؟ إنه بولدج فرنسي يحب الأمريكيون شراء الحيوانات الأليفة إنها تجارة مربحة حيث يوجد أشخاص يربون هذه الكلابة في الخارج وحين تصل إلى هنا فإن الكلب الذي اشتراه صاحبه بمائتي دولار في المكسيك يصبح ثمنه ألاف الدولارات <تصفيق> استيراد الجراء بهدف بيعها هي <تصفيق> تجارة شرعية شرط أن يحمل صاحبها الأوراق والتصاريح المطلوبة لإدخالها إلى البلاد وإلا سنواجه بعض المشاكل حيث سنضطر إلى إبلاغ الوكالات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية لدي كلبان أحبهما كثيراً ولذا أخذ هذا الأمر على محمل شخصي لأنه يؤثر بي التقطت هذه الصورة الليلة الماضية مع صديقي تروبر وهو كلب صغير للغاية أطلقت عليه هذا الاسم لأنه يساعدني على التعامل مع بعض المشاكل التي عانيت منها نتيجة قيامي ببعض الأشياء أثناء خدمة العسكرية في أحد البلدان حدث ذلك بالفعل ويدفعني ذلك إلى البكاء لقد قدر لي أن أمر بتلك الظروف يجب أن نحرص على أن هذه الجراء ستذهب إلى منازل مناسبة وبرفقة أصحابها الشرعيين وأنها لا تستخدم للتكاثر بهدف الكسب المادي مرحباً يا لجمالها حسناً اذهبي لإحضار حقائبك أريد رؤية أوراقك الرسمية وتفقد الجرب إنها قادمة من بلد شديد الخطورة صحيح ينتشر في دولتها السعار وقضينا على السعار هنا في أمريكا باستثناء الحيوانات البرية لكن لا يمكننا التخلي عن حذارنا لسيما فيما يخص الحيوانات القادمة من البلدان شديدة الخطورة كالبرازيل وكولومبيا من نوع شيتزو صحيح؟ نعم موظف مركز الوقاية من الأمراض سيلقي نظرة سريعة عليها حسناً لنتأكد من أن كل شيء على ما يرام لا بأس بذلك على الكلاب أن تكون بعمر أربعة أشهر على الأقل عند دخول الولايات المتحدة الأمريكية دعينا أبحث عن بياناتها طبيبها البيطري في البرازيل الأمر الآخر الذي نقوم به الآن هو التأكد من أن الكلب المستورد بصحة جيدة ومطعم ضد السعار والتهاب الكبد الوبائي والبارفو وفيروس نظير الانفلوانزا اتصلنا بمركز السيطرة على الامراض والوقاية منها ليلقوا نظرة على الاوراق الرسمية وتفقد الطبيب البيطري التابع للمركز خط اللثة والاسنان بتحديد عمر الجرو التقريبي جرهام. علم سيدتي يمكنك الذهاب حسنا شكرا سمح الطبيب البيطري بدخول الكلب سأحمل هذه من أجلك شكرا لك جرو شيتزو الصغير سيدخل الولايات المتحدة الأمريكية بين اللوبي أتمنى لك يوما جميلا إنها مطيعة للغاية هناك عدة طبقات من السلوفان وورق الكربون يبدو أنهم استخدموا أوراق التنشيف غلفت العصابة الممنوعات بورق التنشيف لتضليل عناصر الشرطة المرافقة للكلب البوليسي عند التحقق من حيازة الشخص للممنوعات أو وجودها في المركبة أجل نتيجة إيجابية لوجود الممنوعات أغلقها بشرط اللازق وقم بوزنها سنغلقها بإحكام للسلامة وسنذهب الآن لوزنها بلغ وزنها 11 كيلوغراما ونصفا من الممنوعات صدرت ونأمل أن يحاكم حاملها ليلقى عقابه إنه يوم رائع بالنسبة إلينا جميعا وسأنام قرير العين الليلة لأنني شاركت في عملية المصادرة هذه صباح الخير إلى أين تتجه؟ هل أنت ذاهب إلى العمل؟ سأتحقق من السيارة هذا أطخم معبر حدودي نحن هنا يومياً نحاول الإحاطة بكل طرق التهريب الجديدة لكن الأشياء تتطور بسرعة الساعة العاشرة والنصف هناك وسائل كثيرة لإخفاء الأشياء على الحدود، لكن منظمات الإتجار بالممنوعات تبحث عن طرق لا نستطيع كشفها، لكي يستخدموها. أتمنى لك يوماً جميلا أيها المشرف، أنت مطلوب في المسار الخامس. انتهى. سمعت أن هناك تحذيرا بشأن إحدى المركبات وقد أدخلها أحد عناصر الشرطة لموصلة تفتيشها، لذا سنذهب للتحقيق في أمرها. هذه السائقة تمت حالتها إلى هنا بسبب سلوكها العصبي سنقوم بإفراغ مركبتها حسناً حسناً هيا بنا هذه سيارة أمي وهي تسمح لي باستعارتها حسناً تسمح لي باستعارتها للعودة إلى المنزل ما هذا؟ هذا ليس من القطع الأصلية للسيارة أجري تعديل على هذه المنطقة أصبحوا يخبئون الممنوعات بذكاء أكبر إلى درجة أنه قد تبدو هذه لوحة تحكم عادية لكن حين تضغط على سلسلة من الأزرار تقوم بفتحها يمكننا تتبعها إلى هذه الفتحة التي صنعوها حسناً لنرى. يوجد تجويف هنا يمكن أن نجد الممنوعات في خزان الوقود أو المقاعد أو في داخل الأبواب لكن خلال الأشهر القليلة الماضية استخدم المهربون أجزاء مخصصة في السيارة ونريد الإلمام بهذه الطريقة أراه الآن إنه كبل طاقة وجدت المكان الذي يصل إليه كل شيء جيد حسنا لكن يبدو عليها التوتر عادة يقوم الأشخاص أثناء الانتظار بالاتكاء على الطاولات أو التحديق بالسيارات لكنها تنظر بعيداً مما يشير إلى خطب ما سيدتي، لماذا ذهبت إلى المكسيك؟ أمي تعيش هناك وأذهب لزيارتها حسناً استعرت السيارة منها لأحضر لها سريراً لهذا أردت استعارة المركبة حسناً لأحضر لها السرير الذي أحتفظ به في منزلي حسناً، وكيف ذهبت إلى المكسيك إن لم يكن لديك سيارة؟ أنا؟ مشيت إلى الداخل ثم أخذت سيارة أجرة يفتشونني منذ خروجي من تخوانا يواصلون تفتيشي منذ وقفت في الطابور هذا جزء من الإجراءات الاحتياط واجب كما تعلمين أجل أنت محترف في عملك شكرا لك سيدتي تهدأ قليلا حين أتحدث إليها وتتغير لغة جسدها وتصبح متجاوبة للغاية فحصنا السيارة بدقة ووجدنا أنها مسافرة عادية سنسمح لها بالذهاب اشتريت حيوانك الأليف خارج البلاد؟ أقدرته معي في رحلتي إذن لقد سألوك عن الأمر وأنت تملك كل الأوراق المطلوبة صحيح؟ صحيح هذا يكفيني ينتشر مربو الجراء في كل أنحاء العالم ولا يكترث الناس عادة بمصدر الجراء خصوصا كلاب البولدوغ الفرنسية مرحبا أيتها الجميلتان لأن هذا النوع من الكلاب مطلوب بشدة هل تعيش هنا في أمريكا؟ لا لا لا أنا من كولومبيا حسناً أنا مجرد سائح لماذا إذن أحضرت هذين الكلبين معك في رحلة سياحية؟ لأنني أعيش هنا أيضاً بالإضافة إلى كولومبيا لذا ليس لدي عائلة للاعتناء بهم حسناً اسمع أنصت إلي جيداً ساعدني كي أساعدك أشعر أنك أحضرت هذين الكلبين لسبب آخر لا لا إنهما لي ثمن الكلب الواحد عشرة ألاف دولار يدعي أنه ذاهب لزيارة العائلة والأصدقاء وأحضر الكلبين معه نحب هذه السلالة تحب عائلته هذه السلالة أجل كلب بعشرة ألاف دولار؟ أجل يمكن أن يباع الكلب الواحد في أمريكا بحوالي 2000 إلى 25 ألف دولار يعتبر ذلك أحد أشكال التهريب لذا أعتقد أن كثيراً من الناس يدخلون هذه الكلابة كي يجنوا نقوداً كثيرة في وقت قصير يمكنه كسب عشرين ألف دولار بسرعة كبيرة صحيح سنجري عملية مراقبة اليوم حيث تلقينا معلومات من إحدى وكالات إنفاذ القانون حول توقف مروري تضمن سيارة موجودة مسبقا داخل البلاد إنها محملة بالممنوعات على حد علمنا وسنلاحقها على الطريق السريع لنرى إلى أين ستتجه اليوم هذا ما يفعله فريقي نحن قوة ميدانية مختصة في المراقبة لدينا عصابات حقيقية تنقل الممنوعات عبر المنطقة تتزايد عمليات تهريب هذه بواسطة سيارات نقل الركاب التي قد تحوي بداخلها خمسين كيلو من الممنوعات يهربون كافة أنواع الممنوعات نأمل أن يقودنا هذا السائق إلى الأشخاص الذين يعرفون المزيد عن عمليات التوزيع على أمل تفكيك مركز عملياتهم في أمريكا نحن جزء من فريق عمليات يتبع لعدة وكالات بمجرد أن ينجح أحدنا في استهداف تلك المركبة سيهاجمها الآخرون لمحاولة الإمساك بها حراه على الطريق 905 تأهبه يبعد مسافة 800 متر نحن ذا على المسار الثاني أستطيع رؤيته يتجه غربا عبر الطريق 905 سيارة سوداء داكنة أستطيع رؤيته. <SID muffla> يسير في المسار الأوسط ويستعد للذهاب يسارا. ابتعد عني كثيرا. يستعد للانعطاف يمينا باتجاه الشمال. لا يمكنني ملاحقته. لم عدرا. تهبو. ربما عبر من خلال موقف السيارات. لقد توقف. يملك سائقو الحمولات مستويات مختلفة من الحنكة كي يحاولوا معرفة إن كان شخص ما يلاحقهم حيث يتخذون طريقا معينا أو يتجهون إلى شارع مسدود لا نعرف إن كانت مصيدة لكشفنا لا يمكنني رؤيته الآن إن كان يمكن لأحد التوجه إلى هناك فسيكون رائعا أجل يمكنني رؤيته يركن سيارته بين المستودعين الكبيرين خرج من السيارة يبدو أنه يريد تسجيل الدخول للقيام بمناوبة من الشائع أن يقوم المهربون بنشاطات عادية لمحاولة الاندماج حيث يذهبون إلى العمل أو يقولون إنهم ذاهبون إلى العمل ويتماشون مع نمط الحياة العادية بأفضل ما يستطيعون لكن قد تمتد المناوبات لأربع ساعات أو ست ساعات وربما سيتوجب علينا البقاء هنا لوقت أطول من المتوقع قد يكون الهدف هو السائق الأصلي وربما يكون سائقا مختلفا أيًا كان سنتابع المراقبة هذه مركبتك؟ أجل إذا ما بداخلها يعود إليك؟ أغراض التي أحضرتها من المكسيك أعيدها إلى نوغليس قدرتي على التحدث إلى الناس تساعدني على القيام بعملي أعني حديثك مع السائق سيخبرك بما يوجد في سيارته أتحمل فواكه أو نباتات أو بذور أو خضروات؟ كم تحمل من المال؟ أحمل بطاقة فحسب بسبب قصر قامتي ولأنني أنثى وأبدو كأنني في السادسة عشرة من العمر يحاولون معرفة ما يمكنهم الإفلات منه وما لا يمكنهم الإفلات منه يمكنك الذهاب استخلاص المعلومات يتطلب جهدا ولا أمانع ذلك لأنني أحب التحدي ماذا فعلتي في المكسيك؟ أردت تقليم أظافري يوجد صالون هناك كم بقيتي؟ لساعة تقريبا. أتدخنين؟ أجل إنها أنثى أرادت تقليم أظافرها تمت إحالتها إلى هنا لأن السيارة تتفوح منها رائحة الممنوعات متى دخنتي آخر مرة؟ في الصباح في الصباح؟ أتحملين مواد ممنوعة؟ لا ألا يوجد أغراض شخصية في السيارة؟ لا هذا كل ما لدي افتحي غطاء المحرك والصندوق وانزلي من السيارة أسناً عند المرور بجانب السيارة يمكنك شم تلك الرائحة تقول إنها دخنت في الصباح لكن لا يبدو الأمر هكذا رائحة الدخان تملأ السيارة، لذا سنفتش السيارة من الداخل. انظروا إلى فتحات التهوية هذه. أكثر مكان يخبئون فيه الممنوعات. هناك الكثير من الغبار. إن رأيت شيئا يبدو جديدا أو مقشورا، فعليك أن تتفحصه عن قرب. لا شيء هنا. كانت الطريقة الشائعة هي حمل الممنوعات داخل الجسد لكن الآن يتم استخدام المركبات والإطارات الاحتياطية والألواح الجانبية تفقد هذه الألواح الصغيرة تأكد من خلوها من الممنوعات لا أرى شيئاً في هذا سنترق على هذا الإطار لنرى إن كان صوته طبيعياً أو نطرق عليه من الداخل لنرى إن كان يبدو فارغاً كل شيء جيد تفقد المقعد الخلفي وأنا الأمامي هذا مثير للاهتمام قطرة عينية وولاعة ما هذا؟ إنها عدة لتدخين الممنوعات لديها قلم شمع مع بعض الممنوعات علينا أن نفتشها اتبعينا كذبت بخصوص عدم حيازتها على الممنوعات لكنها كانت تحملها سنقوم بتفتيشك الآن أنت لا تحملين شيئا آخر صحيح؟ لا هذه فرصتك للاعتراف حقيقة أنه تفوح من سيارتها رائحة الممنوعات يجعلنا نشك بأنها تحمل شيئا آخر اجلسي في الداخل انتهيت، لم أتحسس شيئا. كيف الأمور؟ النتيجة سلبية سلبية؟ ماذا تريد أن أفعل بشأنها؟ إنها للاستخدام الشخصي إما سيفرضون عليها غرامة أو سيعيدونها أو ستتلف المواد في قسم الفحص تحدثت إلى المسؤول ولا يسمح لك بإدخالها حسب القوانين الفيدرالية حسناً لا يسمح لك بإدخالها نسيت أنني أحملها في حقيبتي أعاني من نوبات صرع ولهذا أحملها مرض التنكس القشري القاعدي لديك ما يدعم أقوالك؟ لا أملك ما يثبت ذلك ولكن اتصلوا بالشركة للتأكد منهم لا يمكننا إجراء المكالمات هذه هي المشكلة حسناً ماذا سيحدث لي الآن نتيجة حيازتي لهذه الأشياء؟ في الواقع ماذا سيحدث؟ هو أننا سنقوم بإطلافها حسناً لا بأس إذا يمكنك الذهاب حسناً يمكنك الذهاب بعد ذلك كان يمكننا تغريمها كان من الممكن أن تدفع غرامة تصل إلى عشرة ألاف دولار لكن لدينا أحياناً مواضيع أهم للتركيز عليها انتظارنا في الخارج هو تكتيك في حد ذاته يجب أن نكون مستعدين للتعامل مع المواقف السريعة بالإضافة أيضا إلى تلك التي تتطلب عدة ساعات في الليل لذا من المفيد أن نتحلى بصبر أكبر من صبر المهربين ولحسن الحظ فإن فريقنا صبور جدا حسنا أنا أرى عدة أشخاص يخرجون من سياراتهم يبدو أنهم يبدلون الورديات رأيته عاد الآن إلى السيارة جاء للتو ثلاثة ذكور آخرين. أجل، قد يكون هؤلاء من نبحث عنهم. تقترب الآن فتاة. وصعد الجميع إلى السيارة. ثلاثة ذكور وأنثى ومشتبه به واحد. نحن لا نعرف ما هي مهمتهم ولا نعلم ما إذا كانوا زملاء في المعمل أو متآمرين في محاولة التهريب. لقد انطلقوا. ها نحن ذا. هذا السائق. لا نعرف في أي اتجاه سيذهبون ولا المسافة التي سيقطعونها. لكننا لن ندخر جهدا للعثور على مركز التوزيع. إنهم في الممر الأول متجهون نحو الجنوب. تجاوز كل حسنا حسناً. حدد الهدف. سنرى كيف سيسير الأمر. لقد تمهل عند المخرج الحادي عشر. إنه ينعطف في الاتجاه المعاكس أنا أمامه سألحقه المرة من هنا ربما يتحرك بشكل غير متوقع لتجنب الملاحقة ويعود باتجاهنا ليرى إن كان أحد يلاحقه ربقني بحذر عندما مررت بجانبه لا أدري إن خفته أم لا علم من المحتمل أنه انتبه إلينا إنه يتجه نحو الطريق 905 يتجه إلى مفترة ونحو الطريق 905 انهم يتجهون جنوبا لسنا بعيدين عن الحدود وسنعرف خلال لحظات ما اذا كان عائدا إلى المكسيك حسنا سيغادر من هذا المخرج يستعد للذهاب يسارا هذه فرصتنا الاخيره ولن ندعهم يدخلون هذه الممنوعات الى المكسيك مجددا ليحاولوا تهريبها ثانيه الى بلادنا حسنا سمح له بدخول المكسيك علينا ان نسبق هذا الرجل هناك وحدتان امامه ثلاث سيارات في الصف إنه في السيارة الرابعة نحن ذا حسناً أشعل أضواء الطوارئ الزرقاء الشرطة ارفعوا أيديكم دعوني أرى أيديكم ترجلوا من السيارة أمسكوهم يا رفاق أوقفت هيئة الجمارك وحماية الحدود السيارة سنحقق مع السائق بشكل منفصل سنحقق مع الأفراد الأربعة الآخرين لتحديد ما إذا كانوا متورطين أم لا وسنأخذ سيارة إلى المصعد حيث يمكننا رفعها وإلقاء نظرة أفضل على الهيكل السفلي وإجراء فحص شامل أكثر. متى سافرت آخر مرة؟ في عام 2019. هل أحضرت معك حيوانات عند لا لا أبدا. هذه أول مرة كم كلبا لديك؟ ثمانية كلاب ثمانية؟ لا لا لدي اثنان فقط لديه اثنان فقط لكن لدى عائلته أخته وجديه ما نوع الكلاب التي لديهم؟ كلها بولدوك فرنسي من كتب لك هذه الرسالة؟ طبيب نفسي في كولومبيا إنها تقول... إن كلبيه هما حيوانان يدعمانه لعلاج الاكتئاب إذا هما لغرض علاجي وليرافقاه إنهما من أجل السعادة حسناً كان لديه رسالة من طبيبه تؤكد أن الكلبين له بدأ أنه أحضرهما ليبيعهما لسوء الحظ لم يكن لدينا أي دليل على أن هذا ما سيفعله وهذا ما جعلنا نقرر أن نسمح له بالسفر مع الكلبين حسناً استمتع بإجازتك وداعاً وداعاً استناداً إلى المعلومات التي لدينا حتى الآن نحن على ثقة أننا سنجد بعض البضائع المهربة نرى شيئاً ليس من المفترض أن يتواجد هنا بالتأكيد هذا ليس من القطع الأصلية أفهم ما الذي نتعامل معه لكن كن حذراً رأينا شريطا كهربائيا أسودا في غير مكانه الصحيح. هذه مؤشرات كافية لإزالة المصد وكشف المزيد من السيارة. هذه هي الصفيحة رائع. ها هي. أمسكنا بهم. أرى شيئا. ماذا في الفتحة الأخرى؟ <تصفيق> هذه المقصورات هي عبارة عن تعديلات حديثة تتوافق مع تهريب الممنوعات إنه قالب أجل نحن ذا أتعلمون؟ أظن أنها قطعة خشب. إنها تبدو كقطعة خشب. لا يصدق. أليس كذلك؟ مجرد قطعة خشبية. هذا لا يصدق. كانت معباءات مثل عبوات الممنوعات التي نراها عادة، لذا كان هذا على الأرجح مجرد تجربة. كانوا يختبرون قدراتنا وحدودنا ولم يرغبوا في المخاطرة بالممنوعات. هذه أول مرة أرى فيها ذلك كانت معلوماتنا الأولية جيدة عدلت هذه السيارة لتهريب المواد المحظورة والممنوعات لكنهم لم يهربها اليوم هل هناك شيء آخر؟ لا لكننا قبضنا على سيارة فيها مقصورة مزيفة لقد عرفنا عدة أشخاص متورطين وسنواصل هذا التحقيق بالمقابلات والمعلومات لبدء استهداف أشخاص آخرين متورطين بالأمر سيدتي أريد أن أسألك هل يمكنك فتح حقيبتك؟ إخفاء الكلاب هو ما نواجهه هو كثيرا مؤخرا يضع الكثير من الناس الكلاب في حقائب الكتف وحقائب الظهر والبعض في حاملات صغيرة جدا هل لديك جواز سفر؟ نعم حسنا وهل لديك أوراق الكلب الرسمية؟ أجل ما هي وجهتك الأخيرة اليوم؟ بوستن وتحملنا كلبين؟ أجل أحضر الأمتعة وتعالى معي من هنا حسناً من سلالة داش هند أجل داش هند داش هند يا صديقي مرحباً أهلاً بك ما ذكران؟ أجل ذكران فول وماكس حسناً سنلتقط صورة، اتفقنا؟ حسنا، انظر إلى هذا، كم هو جميل، انظر كم هو جميل، لدينا كلباني من البرازيل، كم عمر الجروين تقريبا؟ أربعة أشهر وعشرة أيام أربعة أشهر وعشرة أجل عند دخول الولايات المتحدة يجب أن تكون جميع الكلاب ملقحة، وأن يبلغ عمرها أربعة أشهر على الأقل إذا كنت تحاول استيراد جراء للبيع فيجب الحصول على إذن مناسب من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومراكز السيطرة على الأمراض ووزارات الزراعة الأمريكية ها نحن ذا؟ حسناً عد إلى الداخل يمكنك أن تجلسي هناك من فضلك؟ هل لديك أي أوراق أخرى لهما؟ لا حسناً يقوم الطبيب البيطري الآن بيلقاء نظرة على جميع الأوراق بالإضافة، إلى الصور التي التقطوها للثات الكلبين لتحديد عمرهما أجل هذان الكلبان قاصران يبدو أن عمر الكلبين يتراوح من 6 إلى 12 أسبوعا هناك سجلان برازيليان عن تلقي جرعة لقاح كما ترى الكتابة متطابقة تماما باستخدام نفس القلم. الأوراق مزورة وهو جواز سفر صادر أيضاً في حالة الطوارئ مما يعني أن هذه كانت رحلة سريعة لسبب ما حسناً حسناً سيدتي هل يمكنك إعادة الكلبين إلى صندوقهما من فضلك؟ شكراً لك كم مكثت هناك؟ في البرازيل عشرة أيام وما كان سبب الرحلة؟ توفيت والدتي منذ شهرين تقريباً وكان علي المجيء لحل جميع المشاكل كبيع المنزل لذا اضطررت للذهاب وقررت ببساطة شراء كلبين وأحضارهما معك لأنني سأمكث هنا الآن سأعود إلى هناك فقط عندما يخبرني المحامي أنه علي التوقيع حسناً، هذا جواز سفر طارع هذا ليس جواز سفر صادراً بشكل طبيعي لذا بالنسبة إلي، يبدو الأمر كما لو كنت في عجلة من أمرك وما الغرض من عجلتك أضطررت للسفر آتوا تاجرين بالجراء؟ هل أحضرت جراء معك من قبل؟ أجل ابنتي أختي حسناً لكن ليس بغرض التجارة لا أو لكسب مال إضافي لا منذ متى كنت تملكين الكلبين بشكل فعلي؟ لا جاء الكلبان إلى منزلي واعتنى ابني بهما أين يعيش ابنك؟ في البرازيل إذن منزلك في البرازيل أجل أملك منزلا في البرازيل وكيف عثر ابنك على الكلبين؟ ماذا؟ كيف عثر ابنك على الكلبين؟ كان الجروان في حوزة شقيقته واعطته إياهما أعطته الكلبين أعطى أحدهم كلبين لابنك وأنت الآن جئت بهما إلى الولايات المتحدة لأنهما أصبحا ملكي ملكك؟ أجل هذان الكلبان قاصران الآن هذان الكلبان لا يبلغان من العمر أربعة أشهر بل أربعة أشهر وعشرة أيام بالنسبة إلى جرعات اللقاحات هل تملكين إيصالاً في ذلك؟ لا لدي البطاقات هل لديك الإصال؟ لا هل حصلت على هذه الجرعات مجانا؟ لا ليست مجانية عندما ذهبت إذن من دفع نفقاتها؟ عندما ذهبت من إلى الطبيب البيطاري أنا من دفعت دعيني أرى إيصالا أحضرت البطاقة لا أحتاج إلى الإيصال دعيني أرى الإيصال الذي دفعته بالريال البرازيلي أو بالدولار الأمريكي للحصول على المستندات لا أملكه لم أعلم أنكم ستريدونه ألا تعلمين؟ لا لدي البطاقة فقط البطاقة لا تعني شيئا سيدتي البطاقة مزورة بطاقة الجرعات مزورة اجلسي انظر يلا الهول واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة بينما كنا نبحث في هاتفها والذي لدينا الحق في فعله تحت سلطة البحث على الحدود وجدنا مقاطع فيديو لكلاب تمتلكها داخل منزلها اسمعي نحن نعرف ما هي الكلاب المطلوبة هنا في الولايات المتحدة وهي رخيصة في البرازيل والمكسيك وكولومبيا لديك صور، صور متعددة لكل الجراء على هاتفك لدي سبعة كلاب هل تربين هذين الكلبين أم تتاجرين بهما؟ أنا لا أتاجر بهما أحضرتهما لصديقتي، يمكنكم الاتصال بها ماذا ستفعل صديقتك بالكلبين؟ هل تكاثرهما؟ هل ستبيعهما؟ لا، لا ستربيهما كحيوانات أليفة كم دفعت لك لتحضريهما؟ لسلالة شيتزو ألفين دولار دفعت لك ألفي دولار؟ أجل دفعت ثمنهما دفعت ثمنهما؟ أجل هل تبادلت مال مال؟ لا أدري أجل تبادلت مال مال بعض رجال الشرطة مهتمون بسيارة أظن أنه علينا أن نتحقق منها فقد تحتوي أشياء ممنوعة ماذا وجدتم؟ أحيلت هذه السيارة من قبل الضابط الرئيسي وأظهرت صور الأشعة السينية أموراً مريبة في السيارة حسنا، هذه سيارة معروفة لذا حاول معرفة ما إذا كانت هناك أماكن يمكن ملؤها بالممنوعات وابداء العملية إنه غير مجدود أجل تشير الأشعة السينية أن أرضية السيارة بأكملها تبدو مختلفة أخرجت المقعد من المحتمل جدا أنه توجد حجرة أرضية هنا احتجزنا السائقة أثناء قيامنا بتفتيش السيارة سأنزع هذا أجل أرى شيئا إنه هنا يمكننا رؤية الحجرة إنها في هذا الجانب تعال وانظر توجد حجرة في جهة السائق أيضا مبدعون جدا يحاولون إخفاءها بدمجها مع شكل السيارة الأصلي لكن يمكن ملاحظة الجزء المضاف حديثا ها هي ذي انظروا إلى هذا قوالب كبيرة يوجد المزيد في جهة السائق خذها هل لمسكتها؟ أجل ستة سبعة سبعة طرود من جهة الراكب وعشرة من جهة السائق المجموع سبعة عشر طردا في السيارة سنجري اختبارا هل ستفحصينها حسنا سنبدأ في فحص هذه الطرود ونرى ماذا لدينا قوالب كبيرة تبدو كأن وزن الواحد منها كيلو ذات الطرود بنفس العلامات دائماً يكتب المهربون على العبوات لسبب ما إما اسم العصابة التي ستتلقى الممنوعات داخل الولايات المتحدة أو رمز ونوع الممنوعات المختلفة لذا سنرى الآن بمجرد فحصها سبب استخدامهم لطبقات بلاستيكية كثيرة كي لا تكشفها الكلاب لأنهم يعرفون أن الكلاب ستكشفها لذا يستغرق الأمر منا بعض الوقت للوصول إلى الممنوعات لكن مهما فعلوا لن ينجح معهم الأمر رأيتهم يستخدمون السمكة كعامل إخفاء ولم ينجح ذلك وللأسمات رائحة قوية جدا فتحته النتيجة إيجابية لوجود الممنوعات تستطيع أن ترى ذلك على الشاشة حسناً، هذه ممنوعات، هل سنزنها؟ أجل، سنزنها أصبح جداراً المجموع سبعة عشر طرداً حسناً ستة وثلاثون كيلوغراماً ونصف من الممنوعات بقيمة مليون ومئة ألف دولار كمية كبيرة من الممنوعات أوقفناها اليوم نحن في سان دييغو لذا يمكن أن تتوزع في سان دييغو وإلى لوس أنجلوس وإلى كل أنحاء البلاد سوف تصادر السيارة وسوف أعتقل السائق سأتصل بتحقيقات الأمن الداخلي وسوف يستجوبون الفاعل وسيحددون ماذا سيحدث له إنه شعور جيد تشعر أنك تفعل شيئا قيما لهذا البلد. هذا سبب قيامي بعملي. انظر ماذا عثرت في هاتفها ماذا عثرت في الهاتف؟ بعثت رسالة تقول فيها علينا توخي الحذر الشديد الكلبان لم يتلقيا أي لقاح البارحة في الحادية 10 و 38 دقيقة حسنة. صباحا لم يتلقى الكلبان أي لقاح على الإطلاق اتصلنا بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لأننا لا نريد من جرو صغير قد يحمل عدوى أن يدخل الولايات المتحدة إذن الكلبان ليس ملقحين على الإطلاق صحيح؟ إنهما سيدتي أنا أوجه إليك سؤالا مباشرا أجل أول جرعة إذن لماذا بعثت برسالة تقولين فيها إن الكلبين ليس ملقحين أبدا عليك أن تكوني شديدة الحذر مع الكلاب هل يذكرك هذا بشيء؟ أعلم هل تدركين مدى خطورة ذلك الآن؟ أعرف ما يحزنني؟ هو أن الكلبين البريئين كانا ضحية الأمر آسف لم أفكر في هذه الأمور ألا تفكرين في حياتهما؟ أعلم تستوعبين أنك في ورطة كبيرة الآن؟ إذا كل ما أخبرتني به حتى الآن ليس الحقيقة صحيح؟ صحيح أجل ها نحن ذا؟ اعتراف بشكل كامل دفع لها ودفع مقابل الكلبين دفع لها مقابل أن تحضر الكلبين وتعود بهما لتبعهما مجددا هذه إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض آسفة جدا أنا... وزعيها على أصدقائك أيضا حسنة. وكل أولئك المربين الذين تتحدثين إليهم وتتعاملين معهم حسنة. إن قدموا إلى أطلنطا فسأكون لهم بالمرصاد حسنة. من الأفضل أن يلتزموا بكل القوانين هذه المرأة هي مواطنة أمريكية لذا لا يمكننا منعها من دخول الولايات المتحدة لكن هذه المرة ستعود مع الكلبين إلى البرازيل بناء على قرار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لكون الكلبين قاصرين مع أوراق مزورة حسنا شكرا يا رفاق يظهر لك ذلك أن الناس يفعلون أي شيء لكسب المال إنه أمر محزن حقا آمل أن يكون في أيدي أمينة